قلبي تدري القلب مجروب يا غايتي وحبي يا كعبة امالي ويا شمعتي بداربي ابقى بغصاص وانه خدمتك مترا يا أبو علي دخلك يا حامل دخلك وإنت اللي أعتني لك ما تخيب الدليل وسيلتي اللي يجي لك فلا وسيلة يا الجثة في عاشر وق ثرا کدیلا رسانا محمد دوم عنابل عل خد ادّي <تجد> مكتوبة الامامي اندبه يا حسين اطلبه يا حسين يا من العابره هم فرجه همي وهم سكن الحسره وما سمح حاجهاتي يا القلب ادري يا العلم يغنيني عن ذكرك على فرج الحياه امامي على خدها مي او ملك بوجعها <تصفيق> انا اللي بمتمك حياتي اخدمك ويا الخدمة حب وغرامي يا الوالدي وأمي على الحب رباني يا الحد تاخد داما تخدمه مع عيوني كل تحت أمرك يا الحب نجنوني واليوم طلباني خيب اذنوني يا سيدي على بابك يلي الكرامة بابك والظلة من قبابك دعوات مستجابة ويلي الدواب ترابك قلبي اش دوا عذابك الغربة تبزى من فاضل اغترابة يا حسين منيتي يا حسين الغربتي يا حسين يم بحسين وبيجبينا وبسغم لمثلة قطع شرايين وقسم بابو فاضل وش ويوم انفضخ راس وتصوبت عين يوم الاربع العزيزة باب انتي للحواي مش أنا غيلا حسين كل شدة قلبي لاغج قلبي لا وحق ضيعة الهوادج وحق زنبي ودمع وزاق الصبيل وابعث لعبراتي وسلامي رسالة محملة دموع الكربلة حلخة دي يا حسين يا, يا حسين يا حسين